اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك رب لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ من ولا منجا منك إلا إليك اللهم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 ولا يرحمون برحمتك يا ارحم الراحمين الله اننا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمه على الرشد والغنيمه من كل بير والسلامة من كل اثم والفوز بالجنه والفوز بالجنه والفوز بالجنة والنجاه من النار برحمتك يا عزيز جنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا سميع الدعاء اللهم إنا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وقض الدين عن المدينين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم الإسلام والمسلمين والل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم ارجقه البطانة الصالحة التي تنلوه على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصل الله على نبينا وسيدنا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا